A'udzu billahi minash shaitonir rabbil alamin Arrahmanir Rahim إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikah la riba fih. Hudalil Taqiin al-ladzina yaminun bil waib, waiqimun salat, wabimma rizqunahum yufiqud. Wal-ladzina yaminun bima anzal ilayka, wama Wabil akhiratihum yuqnun, ulaiq ala huda min Rabbihim, wa ulaiqhum al INNAL LADHEENA KAFARU Sawa'UN 'ALAIHIM ANZARTAHUM AM LA YU'MINUN KHATAMA ALLAHU 'ALA QULUBIHIM WA 'ALA SAM'IHIM WA 'ALA ABSAARIHIM WUSHWA Vaih mih badai Orang-ulang yang predicted Kitaijkkan berlebihan Dalained hari Dalam badai Dan пahстав� Denkap Yang dihir Allah Dan itu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 Wahai mereka yang beriman, jika mereka berkata, "Aku beriman seperti yang kamu beriman," maka mereka beriman seperti yang kamu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 فهم في طوينهم يا عمهد، أولئك الذين اشترعوا لالت بالهدى، فما ربحت ثمارتهم وما كانوا مهتدين.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 من عمي <يون> فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّبَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ فَاللَّهُ بُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ Kalaupun Allah melihat mereka berjalan di dalamnya, dan mereka berada dalam kegelapan, maka Allah mengatakan: "Dan jika Allah menghendaki, Dia tidak akan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 Samae ma'an, faa'hraj bhihi min al-thamrat rizqalakum, fa la ta'ngalulillahi ad-daww وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يغرب مثلا ما بعضة فما فوقها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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ صَلَ وَيُفْسِرُ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 dan kami menyembah kepadaMu dan kami menyucikanMu. Dia berkata: "Aku tahu apa yang kamu tidak Mengaruhum kepada malaikat, fakahal am biauni b'asma'ihaila. Fakahal صادق قيل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وَلَيَعْلَمَنَّ مِنكُم كَثِيرًا ۚ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا أُمَّةٌ ۗ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِنِّي أَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا بني إسرائيل ذكرون إعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوفي بعهديكم وإياي فرهدوا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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 اتَّقُوا يَوْمًا لَّا تُنْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُظۡلَمُ فِيهَا عَدۡلًا وَلَٰكِنۡ هُوَ عَدۡلُ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 تَغَاذَتُ الْعِذْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتَ الظَّالِمُ ثُمَّ رُفِعْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى تَنَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَلَّنَّا عَلَيْكُمُ وَمَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَادُوا أَن تُفْسِدُوا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَوَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِمِينَ أَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى قَوْمُهُ فَقُلْنَا أُورُوا حَتَّى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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ مَعِيدٍ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِن لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِن لَنَا مِمَّا تنبت ثُلْ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَلَا تَسْتَبْدِلُوا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر كانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْغُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ثُمَّ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَأُذِنَّا لَكُمْ أَن تَقْتُلُوا النَّفْسَ ۖ إِنَّ اللَّهَ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 مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله نخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُكُمْ بِهِ لِيُحَاجُكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقال قلوبنا ألف بل عنهم الله بكفرهم فقل لم ما يؤمنوا ولم ما جاءهم كتاب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 ومصدقا لما معهم قل فلما ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فذقكم الطور Ku maatina kum, bkuat yang asmang. Kaulu semangna, wa syaima, wa ashribu fi qulubihimul alilabikufrihim. Ulbi sema yamur kum, bhi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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَالْمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا واسمعوا وان الكافرين عذاب اليم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 وَذَٰكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ سَيَعْصِمُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 بَلَا مَنْ أَسْنَمَ وَارْهَبُوا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَنُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فقالت اليهود ليستن صار على شيء وقالت إن صار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله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 وَلَا يَمَسُّهُمْ عَذَابٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَّحَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {يَقُولُونَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} بَنِي عِزَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاشرون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 فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وَالرُّكَعِ والركع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 منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يروب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَبَصَّرَهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني يا إن الله صفا لكم مدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمكنتم شهداء إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ